Ďakyti مَنْ užsdiai apie savoje. Dušti kaučiai apie savoje. Ir tuvėjusiu apie savoje savoje savoje vėžimoje. ė daugiau savoje savoje تردا إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وَسَيَجَنُّبُهَا الْأَتْقَى الذي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى